أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ينَزّل الملاائِكَ تَبِّوحِ منِن أَمررِه عَ مَ يشاء مِنْ عباده أن أَذِر أن أَذِروا أنهُ ل إلَه إلا أَنَفَتَّقون.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 وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جائر وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب وَمِن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 تعّون نِعممةَ اللهِ لا تُحسُهَا إ اللهه دَغَفُور الرَّحِيم واللهُ يعلَُ مَا تُسِونَ وَما تعَلون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 لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قِيلَ لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم أَلَسَاءَ مَا يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفُهُ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ سَقْفٌ مِنْ فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يشعرون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 فَالْقَوْسَ لَمَّا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا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 كذلكِك يجز الله المتَّقين الذينَ تتوفهُ الملاائكَ تُ قَّبين يقولونَسلام عللَك مدخُل الجنك دُخُل الجنَّةَ بما كُم تعملون هل يَظرون إلاا آ تأتَهُ الملائكَةُ أو يأتي أمر ربك.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 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَيَّاً فَاِرْهَبُونِ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا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 وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَنْ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ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 وَضَربَ الله مَثَ الرجُ لَ أحدهُ مَا بكم لا ينقِر على شيءَئ وَوهو كلَّ على مَول أين ما يجهه لا يأت بِخير هل يَستتَويه وَومَ يأمر بالالعددل وَوهو على صرااطٍ مستقيم.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 وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون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 تاتَّخذونَ أيمانَكُم دَخَلَ بَيكُمْ آتَكُونَ أَُّة هي أَربَ من أَُّ إِ ما يَبلَلوكُ اللهَّ بهِ وَلا يُبَيّينَّ لكممْ يَومَ القياامَةِ مَا كُاتُم فيِيهِ تَخَْلِفون وَلَ شَ اللهَّ لَجعللَكُم أَُّة وَاحدَة وَلَ يظِل مَ ش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 وَلاقدَدن علمُ أنهُم يقولُونَ إ ماَا يعلمّمُهُ بَش لِسانُ الذي يُحِدونَ إلَيهِ عْجمّون وَهذا لِسانُ عربّ مُبين إ الذي نَ لاَا يُؤمنِنونَ بآياتِ اللههِ لا يَهديهِمُ اللهَّ وَلَهُم عذااب أَلم.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 ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مَا فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يَوْمَ تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب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 ثُ إِ رَبكَ للَِّذينَ عَمِلُ السّور أَبِجَهلَتِ ثُ تَابُ مِمْ بعدْ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِ رَبكَ منِن بعدْدِهَا لَ غَفُ الرَّحيِيم إِ إبَرَهِيمَكَانَ عَُّتَ قانتَ للِلههِ حَنِييفَ وَلَمْ يَكُ منِنَ الْ